إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة في السماء أنوار تدون يوم يسلم ألف يوم مصر محروسة وسماها فرحة تملأها النجوم نجوم في سماء المحروسة نجوم في سماء المحروسة تتلقلق مع عز إسماعيل مستمعين الكرام اهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة نجمت هذه السهره من مواليد محافظة القاهرة استادسي من يناير من عام 1946 حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة العلوم السياسية عام 1969 إلا أنها التحقت بالاذاعه المصرية في وظيفة مزيعة البرنامج الموسيقي عام 1968 في الرابع من شهر فبراير عام ألف عينت كمديعة بإذاعة البرنامج العام وتدرجت في عدة مناصب بها إلى أن وصلت لرئاسة شبكة البرنامج العام في مارس من عام 2001 ثم نائبا لرئيس الإذاعة المصرية عام 2002 وظلت في هذا المنصب حتى وحيلت التقاعد عام 2006 مستمعين الكرام نجمه هذه الليلة شخصية عرفت بالحزن والحسن وقوة الشخصية لا ووالدها علم من اعلام الإذاعة المصرية الرائد الكبير الراحل عبد الحميد الحديدي مستمعينا الكرام نجمة هذه السهره هي الإذاعية الكبيرة هالة الحديدي الإذاعية الكبيرة والقديره الأستاذة ثالة الحديدي برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا وانت بخير يا عزه ومستمعيكي ومستمعي أيضا بخير اسم إذاعي كبير صاحبه صوت إذاعي أكبر ملأ الأثير بإلقائه المتميز الذي أصبح فيما بعد معلما لاستغار الاذاعيين كي يكونوا كبارا في المستقبل قبل أن أتطرق لهذا المشوار الإذاعي الكبير اسمحي لي أن أبدأ حديثي بنشأة الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة هالة الحديدي خاصة عندما تكون نشأت في بيئة أعلامية كبيرة حيث أن الوالد الرائد الإذاعي الكبير عبد الحميد الحديدي أحد من تولوا رئاسة الإذاعة المصرية يعني أنت قلت القصة نشأت في بيت إذاعي رائد فانا تشبعت طبعا بالإزاعة وخاصة أنه إحنا كنا سكنين في باب اللوء والإزاعة في شارع الشريفين فاحنا في حي واحد تقريبا قريبة من البيت جدا فكان سهل أن يستحبني إلى المكتب معه من هنا دخلت الاذاعه قبل أن أدخل المدرسة ومن هنا دخلت الإذاعة ودخلت الاستوديوات والمكاتب وتعرفت على الجيل الأول من الإذاعيين اللي أنتوا بتسموهم الرواد فدي النشأة الشغف حدث من ذلك التاريخ ما دام التعالق بالإذاعة المصرية بدأ في فترة مبكرة جدا جدا من حياة الإذاعية الكبيرة الأستاذة الحديدي إذا لماذا لم ينعكس هذا على اختيار كلية الاعلان بدلا من كلية الاقتصاد والعلوم لهم لأنها لانها لم تكن قد انشئت بعد <تصفيق> انا اصلي سبت عجوزة قوي على فكرة يا عز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهذا على العكس ما يتضح لنا وسيزه لا لا أنا, انا جيل العجوز بدليل ان انا بقالي سنوات كثيرة في المعاش لو حبيت يقولك بقالي كم سنة في المعاش وتعرفي سني أنا مستعدة أنا عمري ما خبيت سني أنا عندي 71 سنة ف... ال... ربنا يخليكي ربنا يخليكي ويديكوا العمر والصحة والجلد على الإعلام لأن العمل في الإعلام عايز جلد شديد جدا وعايز إخلاص شديد جدا وعايز حب للمهنة وبعدين للشياء الأخرى بتيجي إنما بداية لازم تحب الموضوع. يعني هو اللي حصل إنه من تكرار وجودي بين المكاتب وبين زملاء وأصدقاء والدي أنا حبيت الإزاعة من خلالهم لاني حبيتهم هم كأشخاص. يعني أنا لا أنسى لبابا أنه كان يتركني أرسم وألون وأشخبط وأنا قاعد على حجره. لأن أنا كان عندي ثلاثة اربع سنين يعني وعندي أوراق وهو كان عنده الله يرحمه أوراق كثيرة من هذه الرسومات والتلوين والأشياء ده شخص من الأشخاص اللي كنت بحبهم شخصيا ومن خلالهم حبيت حديث الأطفال اللي كان بيقدمه وكنت أعاية لولدتي اللي عايزة تستحبني للسينما يوم أجستي لما دخلت المدرسة بقى بعد كده هو كان بيقدم إحدى حلقاته يوم الجمعة الصبح فعلشان توديني السينما يا إما أروح السينما يا إما أسمع أبا فانا فأنا الاتنين مرتبطة بالتمثليات والأحاديث والأغاني اللطيفة اللي كان بيقدمها وكيف كان يتحدث ويتوجه إلى الطفل لما تشتكي والدته وهو بيوجهه إزاي علشان ما يزعلش والدته بشكل غير مباشر فكل أطفال مصر تتعلم من هذا الحديث ومش بس كده تعمل اللي هو بيقوله من غير حد ما يقول لها وصوته وطريقة أداءه فده أحد الأشخاص الأستاذ علي خليل مثلا علي خليل كان بمثابة قبلية فالعلاقة كانت مش واحد بيشتغل في وظيفة وأنا أخاف أن أنا أبص عليه في المكتب أو كده لا ده أبويا ففي علاقات كده هي اللي حببتني في المكان دون أن أعي أن هذا المكان هو مصيري المستقبل آه. مع السنين ولما كبرت ولما فهمت ولما وعيت أين أنا وماذا أفعل قررت أن أنا عايزة أكون مزيعة إذن الوالد استهما بقصد أو غير قصد بحبك لهذا المكان منذ البداية وتستغربي جدا. أنه هو مستشعر زي أنت ما بتقولي أنه أنا بحب المكان وبحب م. الأشخاص ثم بحب الميكروفون ثم بحب الستوديو كمكان مغلق وبحب المساعد الفني وبحب كان في حاجة اسمها تورن تيبل اللي هي بيلعبوا عليها الاستوانات اللي هي المكانة اللي بيركبوا عليها الاستوانات والموزيع على فكرة اللي كان بيشغلها م. مش المساعد الفني الف... فأنا حبيت كل ده يعني كل ده أنا كنت ببقى مبهورة كده وحصل عشق وقعت في غرام الميكروفون والإزاعة بس تستغربي بقى إنه رغم ذلك ورغم إنه هو عارف ده كان معارض جدا ان أنا التحق ألتحق كموظف و نتناقش يعني طب ليه طب مش عارف ايه طب انت عارف ان انا بحب الازاعة طب انت عارف ان أنا ده حلم حياتي ولو كان في كلية اعلام اكيد كنت دخلت كلية اعلام هي ما كانتش انشئت لسه وكان الازاعة مادة في قسم صحافة اداب قسم صحافة وهو كان بيدرس المادة جهة يعني هو من بدأه بتدريسها في كلية الاداب قسم صحافة وتوالى بعده نستني فيقول لي لا أنا مش موافق وده كان أول تدخل منه في أي اختيارات لي منذ الطفولة مربيني في البيت على أنه الوالد والوالدة طبعا على إنه أنا لي شخصيتي ولي اختياراتي بشرط أن أتحمل أخطائي لكن في مسألة بقى أن أنا أشتغل في الإزاعة هو كان ضدها تماما لأسباب شخصية عنده هو على فكرة ربما اسمح لي أن أخمن أنا هذه الشخصية الحازمة التي بالتأكيد هذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن أكثر ما أخذته منه هذا الارث الحزم وقوة الحزم الشخصية, وقوة الشخصية صحيح مم. بأنه كان يخشى أن يقال في مستقبلا بأنها ألحقت في الإداعة حتى لا يحسب هذا عليه وإن كانت تتمتع بكل مقاومات العمل الإداعي آه بس هو كان يعني لحسن حظي أن أنا يعني لم أنجح في سنة أولى في الكلية فأضيفت على سنوات الدراسة سنة السنة دي كان هو طلع معاش عشان كده بقول لحسن حظي لأنه لما كنتش سقط وكانه لأربع سنين مش خمسة وكان هو يبقى على رأس العمل رئيسا للإزاعة وما كانش يسمه رئيس إزاعة وقتها كان يتحقق ما كان يخشى آه فما فيش شبهة إنه بيعين بنته فعشان كده بقولك دي أسباب شخصية عنده هو وأنا كنت عارفها وقلت له قلت له عشان كذا قال لي أيوة قلت له لا تخشى على من ربيته فهو أصر وأنا أصريت وتقدمت بأوراقي للاختبار إحنا كان عندنا ثلاث اختبارات فقاطعني لمدة ثلاثة أشهر لأ يعني دخلت الاختبار رغم لأن عن لأني رغبة. أصريت على التقدم للوظيفة ولم أأخذ بنصيحته لغاية يوم لامتحان الصبح صحاني وقال لي مش عندك امتحان النهاردة أنت لسه نايمة <تصفيق> فانت نص عين كده قلت له أيها أنا عارف ورحت متدورة يبدو أن هذا التدلل الغير معلن ما بين حضرتك وما بين الرائد الراحل الكبير عبد الحميد الحديدي ربما انعكس تبع داخلك وأحتفظت به فقط، ولكنه لم يخرج ولا يخرج إلى في مواقف معينة وسأزهله. يعني يعني ما أقدر شاؤول إن أنا في شخصيتي وتكويني النفسي بقى والعقلي والفكري وإلى آخره والاجتماعي كل الأشياء يعني لم يتأثر به هو تأثر بدرجة عالية جدا خاصة إن إحنا كنا أصدقاء جدا وأنا كنت بيقولوا عليها سميته يعني بس أنا نجحت قوة الشخصية بدأت من مبكرا أول سأذهب بدأت من ال من الطفولة من الحضانة يعني <تصفيق> هذا صعب الحياة أوي إذا كلها دفعت ثمن هذا مني ولا منه <تصفيق> من تربية هذا الرجل <تصفيق> هو من زرع <تصفيق> وصانا هذه <تصفيق> الشخصية <تصفيق> إلى أن وصلت <تصفيق> إلى ما وصلت إليه <تصفيق> الآن. صحيح أننا نعتز بها ولكننا إن نعاني في بعض الأحيان من صعوبة حزم هذه الشخصية. <تصفيق> بصي اللي بيشتغل في استوديو لابد أنه يبقى كما لو كان في أشلاء فلابد أن يحترم ونلتزم به اللي ما بيعملش كده بيقع يبقى الحل إيه بالأشلاء هل معنى ذلك اعتبر أن هذا من ضمن ما خرقت به وأيضا ما تم إرثه من الوالد يعني بعد ممارسة في العمل الإداعي والاستمرار فيه أستاذ هالة. يعني هل كان للإداع الكبير الأستاذ عبد الحميد الحديدي تأثيره الإعلامي في الإداعية القديرة والكبيرة لأستاذ الحديدي كيف انعكس هذا على شخصية حضرتك في هذا المشوار يعني هو الالتزام، الصدق، الانضباط، عدم الخجل من الاعتراف بأني لا أعلم أو لا أعرف وأروح أدور على المعلومة اللي نقصاني وأسأل لو ما لقيتش المرجع أسأل اللي يقدر يدلني دي كلها حاجات مكتسبة منه طبعا التبحر في المعلومات اللي احنا بنسميه بقى تحت مظلة الثقافة سيد زهالة هذا الإطار القوي اللي حضرتك بتسريدي معنا الآن هل جاء يوم ووقف أمانك شخص داخل إذاعة سواء كان من الرواد أو من عاصر هذا الرائد الكبير وقال بالحرف أنا أشعر وكأني أقف الآن أمام الرائد الراحل عبد الحميد الحديدي صادفني على شكلين شكل لا. محتج وإحنا مش خلصنا منه بقى حتجلنا أنت كمان فده كان وجه من الوجوه والوجه الآخر إنه الوجه بقى الجيد يعني أنه يعني في امتداد للشيء الجيد اللي كان موجود اللي قامت عليه أسس كتير في الإذاعة متبعة لغاية دلوقتي والناس مش عارفة أنه هو الأساس ففي الوجهين الإذاعية القديرة والكبيرة لأستاذ هالة الحديدي يعني تفسير أو توضيح لنا وللمستمع الكريم حضرتك التحقتي بالإذاعة المصرية ولكن كم وذيع بالبرنامج الموسيقي أول ما بدأتي لا. ما كنتش يعني ملتحقة موظفة كنت بالقطع برنامج شكرا. الموسيقي ده كان زي الأوروبي بيشتغلوا بالقطع فأنا كنت لسه طالبة م. بس في الموسيقي او في الأوروبي أو الموجهات عايز لغات بشكل معين عشان النطق الأسماء الأجنبية طبعا ويعني داروا يفهموا يعني إيه موسيقى غربية فكان لهم وصفات معين ولما جه التعيين بقى ممنوع أبقى متعينة وبشتغل بالقطعة في إزاعة أخرى فطبعا سبت بقى الموسيقى في بالبرنامج العام الشبكة الرئيسية نعم. في عام 1970 وبدأ المشوار من هنا وتم تصنيف حضرتك كمذيع وقارئة نشرة بصي إحنا, إحنا امتحان بتاعنا كان اسمه مذيع مترجم محرر طبعا هو ده الكلام ده مش موجود دلوقتي فكنا نجيد التلاتة يعني اتدربنا على التلاتة واشتغلنا في التلاتة موذية محرر مترجم مترج. ثلاث اختبار الاختبار الاولاني كان اختبار تحريري ومنقسم لعده اقسام ده بيصفي المجموعة الاولى يعني مثلا يخش عشر تلاف او ثمان تلاف يمتحن. بيصفوا على تمنمية او ربعمية طيب الربعمية دول هيخدوهم كلهم طبعا لا في امتحان مايكروفون يشوف الصوت اخباره ايه درجة اتقانك او ثباتك وانت بتقري وبتقري عربي وبتقري لغات اللجنة كان محمد محمود شعبان ببشاره طبعا ما حفظ الألقاب للجميع جلال معود أمام عبدالعزيز فاروق عامر مهندس فاروق عامر كان رئيس التشغيل كان لازم يكون في حد من الهندسة موجود وحد من الأخبار بس أنا مش فاكره مين فالنشرة الأولى خلصت فسكت فلقيت واحد بيقول لي سكتتي ليه ده كان جلال معوض قلت له النشرة خلصت أنا قلتلك تتوقفي قلت له لا استمري فاستمرت كمان نشرتين لآخر النشرة الثالثه فبابا شارو قال خلاص كفاية طب أنت الخبر الفلاني قلتي كذا مش عارف إيه قلتي كذا وابتدوا يسألوني في النحو العربي والصرف في المعلومات العامة في الأحداث الجاريه ويتفرع منها أشياء أخرى ده الامتحان التاني طيب الامتحان الثالث والأخير المقابلة الشخصية في مكتب رئيس الإزعام على ترابيزة الاجتماعات الكبيرة الطويلة قوي دي وكلهم متحلقين بقى حوالين المائدة دي فأنتي عندك عشر اتناشر قدامك فأي حد بيخش بيصدم يرتبك. ويخاف ويرتبك فأنتي دخلة على <تصفيق> يعني آه يعني حاجة صعبة قوي الحقيقة يعني في ناس تعرفيهم بالصدفة لأن أنا أصلا عرفاهم وناس معرفهمش أول مرة بشوفهم يا معرفش دول مين يا وهم هنا ليه وحيسألوني ولا لأ ما معرفش وكان من ضمن اللجنة الدكتور مهدي علم ده قام كبير قامة كبيرة جدا وحاجة يعني آه. طب. ففي كتب وفي قصصات وفي أوراق مطبوعة وفي كتب أجنبية كذا لغة طيب يعني إحنا هنتعصر تاني مساله عسيره جدا خصوصا انه بيلقفوكي بقى يعني بينج بونج انت رايحه يمين وشمال مع ال12 نفر دول اول حاجه بيشوفوها قوه اعصابك يغلطوكي طبعا في ناس كتير ايه يقولوا اه صح لا انا كنت غلطانه مش ويطلع انهم هما اللي بيقولوا غلط وانت كنت بتقولي صح هم عايزين يعرفوا ثقتك في نفسك وفي المعلومه بتاعتك كل دي حاجات ما بتتقلناش انما هم بيستشفوها من طريقتهم وأنه لما واحد يبصيكي لواحد تاني وواحد تالت يتدخل وواحد رابع معرفش يعمل إيه كله في أقل من النشط دقيقة يعني في ثواني إزاي ما ترتبكيش؟ إزاي بعندك ثقة في نفسك؟ إزاي ما تبقيش مغرورة؟ إزاي تبقي نكحة وإنت بتقولي ده أنا بعمل حاجة توحشة قوي ده أنا مش عارفة أعمل حاجة خالص ده أنا مستوية توحشة قوي طول الوقت غير راضي عن طول نفسك. الوقت تبقي غير راضي عن نفسك وإنت بتعملي أحسن حاجة فهو طبعا كانت اختبارات عسيره جدا جدا الحقيقة يعني فلو أنا بنت مين مش أي وسطة ممكن تشفعني ما ينفعش وخصوصا أنه هو قال لهم طلعوا روحها روحة لأن أنا مش موافق <تصفيق> طلعوا روحها يمكن كمان يكون ثقة الوالد في هذه الابنة التي نشأت وطرعها في وفي أكيد كنفه أكيد طبعا, فيه طبعًا, فيه طبعًا رغم عدم موافقته يعني أنا كنت بحاول أن أنا أتفادى الأشياء السلبية وأنامي أكتر الأشياء الإيجابية, الإيجابية. فطبعا في أدوات أنا اشتغلت عليها لنفسي في مم. فرقة الأدوات اللي حضرتك اشتغلت عليها وفرقت إلى أن أصبح اسم هالة الحديدي اسم عالم مميز داخل استوديو هواء البرنامج العام هذه المدرسة المختلفة المستقلة عن أي شبكة أخرى وظل اسم بيرهب من يسمعوا حقيقة داخل استوديو هو البرنامج العام وأعتقد أنه مازال حتى هذه اللحظة. رغم خروبك من, خار... من الاستوديو. يعني <تصفيق> استكمال استكمال جملتي وصلنا هنا <تصفيق> برغم خروبك من الاستوديو. <تصفيق> <يعني انتي> خايفة بالوقت <تصفيق> وأنتي عادية معايا في الاستوديو أكيد لا. ده أنا اللي خايفة منك بالوقت <تصفيق> لا. <لك> أنا تسواده <تصفيق> <تصفيق> كبير. يعني تفاجئني بسؤال وأنا مش مستعد لك يعزمنا يفاجئ. يعني بعد جلوسك لك هذه القامات و بونج على طرفي الطاولة كبيرة. يعني <تصفيق> <تصفيق> لا. <تصفيق> <تصفيق> للتأكيد هذا توضع كبير من كبيرة. كويس يا كبيرة فأنا بخاف من مذكرتك على دي. قدر القيمة التي أجلس أنا <تصفيق> <منها أستاذ تصفيق> الإدعية الكبيرة والقديرة الأستاذ هالة الحديدي لقب مذيع عندما يعطى بعد كل هذه الاختبارات الدقيقة المنتقى بعناية لاختيار هذه الشخصية المؤهلة على الاستعداد لأي مصادمات قد تحدث على الهواء هل تتذكري أصعب موقف مرة بك داخل استوديو هواء البرنامج العام آه كان موقف بيني وبين أستاذي وصديقي كمان الأستاذ صبري سلامة الله, يرحمه. الله يرحم طبعا صبري سلامة دوفها قبل مني بكتير جدا جدا جدا هو أستاذ طبعا ما أستاذ ينكر, ينكر أستاذيته يعني او هنا بقى تيجي السقة ويجي ربطة الجأش وقوة الأعصاب الموقف اللي أنا هحكيه لك ده أنا بقى نشرت 2.5 نشرة رئيسية نشرة رئيسية في البرنامج العام طيب احنا طبعا لما بنخش الاستوديو ما بنفتحش الباب كده ونخش لازم نقره على الباب وقبل كل ذلك في لمبه حمره على الباب انه اون اير يعني احنا على الهوا يعني المذيع بيتكلم جوه حدش يخش ولا يهوب خلاص انا اثناء قراءه النشره يعني في نشره على الهوا حصل خبط طخ طخ هو كان الطبيعي بتاعه انه طخ طخ ويخش فطخ طخ دي انا عرفت ان ده صبري سلام طبعا انا مستمره في القراءه انا ما توقفتش مم. والصوت وصل يعني عبر الميكروفون لا المهندس قال لي ما طلعتش انا بصيت لله. له كده من الازاز فقال فقال لي لي كده يعني استمري ما فيش حاجه خلاص طيب مم. هو كان ممكن يطلع طبعا على الهوا فأنا ما وتوقعت إن هو ينتبه لللمبة رقم اثنين اللي هي على باب الاستوديو نفسه لأن اللمبة مم. الأولى مم الباب مم من الطرق من بره ففجأت انه بيفتح الباب بعنف شديد جدا فأنا بصيت كده وأنا مستمرة في القرايه وخفضت نظري على المشرة ومستمرة في القرايه هو وقف على الباب هو ارتبك إنه يخرج ولا يدخل المشكلة هنا إيه اللي احنا نفهمها كمانين بقى هيقفل الباب إزاي فهو لسواني عايز يحل المعضلة دي فقرر إنه هو يخش ويسند الباب مش يقفل الباب يعني يرد الباب كده دون أن يقفل إقفالا تاما وفض واقف قدام الباب هو طبعا منتظر إننا أدوس على الكافكي اللي بيقفل الميكروفون بتحكم مني أنا كموزيعة عشان هو يتصرف يا يخرج يا يجي يقعد فأنا لم أتوقف وفضلت مستمرة النشرة بتستغرق حوالي عشر دقائق إلى لما تبقى طويلة تبقى ربع ساعة تبقى خمستاشر دقيقة فالنشرة انتهت عادة عادة في فاصل موسيقي يعني حوالي نص دقيقة عشان الموزيع ياخد نفسه وبعد الفصل الموسيقي ده يقول إليكم تعليق الإذاعة على الأنباء ويتذير. فأنا شورت للمهندس إنه مفيش مزية. يا خبر. والنحنا هنستمر مو في إشارات متفق عليها. وده برضو من عرف العمل إنه في إشارات إحنا كلنا عارفين. أمم. المرأة الحديدية وصدها. لا مش حديدية والله. <تصفيق> يعني كان لديك أكثر من وسيلة لإصلاح يعني هذا الموقف ومحاولة إمقاذ الأستاذ صبري سلامة ما هي ما, تجي... سلام. ما, هي ما من الأستاذ صبري سلام. بالعينين كده والإشارات المتفق عليها أن احنا هنستمر ما فيش موسيقى ختمت النشرة فهو ابتدى يتحرك في الاستودش لأنه خلاص حيبقى فيه موسيقى وفي بقى حرية حركة ففوجئ إن أنا مستمرة فابتدى يبص على الأوراق المعلقة وابتدى يبقى فيه صوت خرفشة الورق طبعا ده دليل على ان هو بدا يبقى عصبي ومستمر التعليق من خمس لسبعة دقائق دقايق وفي 10 12 دقيقه قبلها نفس واحد واخد البلوك ده كله مع بعضه وهو يعني عارفه لما يبقى حد محبوس في قفص وعمال رايح جاي كده ها انا كان احساسي بيه كده لغايه ما خلصت التعليق غصب عني بقى البرنامج الإخباري حيطلع لأن ده تسجيل على شريط فأنا مهمتي خلصت كده قلت له أهلا يا صبري فرح بصيسلي قوي كده أصله ما يعملهاش اللي حديدي ورح طالع من الاستوديو فهنا يبين لك أنه المزيع لا يجب أن يرتبك ولا يحصل له أي تشتيت ويبقى اعصابه جمدة ويبقى رابط الجاش ده احنا بنتدرب عليه على فكره احنا مش بنتولد كده ايه اللي خلاني اعمل كده إنه هو الاستاذ صبري سلامه يمكن لو زميل اخر من دفعاتنا احنا الصغيرين يعني عمل الحكايه دي هقفل واقول له اطلع بره ببساطه انما لانه الاستاذ صبري أستاذ. سلامه اللي بيعلم الناس دي كلها كيف ينضبطونا في الاستوديو هل كنت يتعاقبين هذا الأستاذ الكبير؟ يمكن <تصفيق> يمكن. <تصفيق> يمكن بعد كل هذا المستقر يمكن, يمكن. يمكن. بس لا لا هو هو ما كانش عيقب هو كان مباراة بيني وبينه وأنا بتاع صغيرة كده وهو مذيع كبير كده أنه إزاي إحنا على سياق واحد بعدما وضعنا في نفس في نفس, نفس الظرف الظرف <تصفيق> المسؤولية آه إحنا في ظرف مسؤولية فهو هنبقى على قد المسئولية احنا الاثنين ولا لا احنا الاثنين على قد المسئولية اذا كان هذا موقف الاذعية الكبيرة الاستاذ هالة الحديدي مع الرائد الكبير الاستاذ صبري سلام ورحمة الله عليه اذا ماذا كانت تفعل عندما تولت منصب مديرا عاما للتنفيذ وهو استوديو هواء برنامج العام ماذا كنت تفعلين مع المذيعين وقتها في الاستوديو وهل تعليماتك كانت صارمة بقدر هذا الموقف الذي مارستيه داخل الستوديو؟ بصي هي التعليمات صارمة منذ إنشاء الإزاع فهي مش تعليماتي أنا هي موروث ولكن زي ما قلت لك الحزم, الحزم في تطبيقها الحزم بيختلف الشديد. من شخصية لشخصية وتزاهر لا ما فيش الستوديو الهواء لا يحتمل لا يحتمل حزم النصوص. ده في موقف دايما كان أسد زيتنا يحكو. كان الأستاذ حسني الحديدي الله يرحمه كبيرا للمزعين وكان في الأستاذة جمالات الزيادي الله يرحمها مزيعة لسه صغيرة وكانت عيانة مريضة وتعبانة وعندها نوبة عمل فبتكلمه في التليفون للاعتذار فقال لها مفيش اعتذار قالت له ده أنا عيانة ده أنا عندي مش عارف أربعين حرارة ده أنا بموت قال لها تعالي موتي في الاستوديو فجأت الاستوديو يعني شوفي الانضباط كان لدرجة ايه ما قالتلوش لا ما قدرش اجي جد وهي في هذه الحالة واشتغلت ففي مواقف كده كتير بس في مقابلها بقى ان نفس حسني الحديدي ده لما كان بيلاقي مزيع يعني مش في المود قوي يقوم وكان هو جهم بقى وكان يعني آه يعني بصي متشدد لأقصى درجة ده في الشغل كان يقول له روح سينما يعزمه على سنه لانه هو عارف انه هو في الحاله دي وحتزيد مش هياخد منه شغل يعني المستمع ما لوش دعوه انا متنكدة ولا لا انا تعبانه ولا لا انا عيانه ولا لا عيانه هذه السياسة مع طبعا طبعا طبعا بس طبعا في برده لان احنا مش ملائكه يعني اما كنت ببقى مزنوقه في نوبات عمل معينه او في اعتذارات او في اجازات كتير او كده عادة كنت أنا بنزل يعني أسد الفراغات دي هي بنفسي. بنفسي في معظم الأوقات ولكن أحيانا أنا ملحقش أعمل كل الأشياء يعني فكنت باجي على اتنين تلاتة من الزملاء وأضغط عليهم إن هم يشتغلوا الشغل الزيادة ده وأنا عارفة إن أنا كنت ببقى قصية مش قصية يعني بمعنى بس القصوى في إني ما بديهمش فرصة أجازة قصوة في أني مثلا هو عايز ياخد مثلا يريح يوم أقول له لا معلش تعالى اشتغل مش عارف إيه ما دي قصوة في حد ذاتها يعني وكانوا بيلبوا يعني ما كانوش لي لا لدرجة أن الزملاء الآخرين كانوا يقولوا لأحدهم بطل تمشي من قدام الطرقة لأن مم. كل ما شوفه له يا فلان انزل ونبي عندنا شفت ناقص مش عارف ايه هعمل لك تعديل اشتغل لي حاضر ويعمل شفته واثنين وثلاثه في اليوم طب دي مش قسوه طب دي قسوة برضه بس هم كانوا بيبقوا مبسوطين لأن هم عارفين ان هذا مقدر ليه؟ لانك كنت يبتسط فيه تدركت في هذه المناصب من مدير لإدارة المدعين ثم مديرا عاما للتنفيذ ثم نائبا لرئيس شبكة البرنامج العام ثم رئيسا لهذه الشبكة العريقة في مارس من عام 2001 ما أن توليت رئاسة البرنامج العام وهذه الشبكة العريقة فأنت أصبحت مسؤولة عن المدعين وعن البرمجيين أيضا الشكل العام والمظهر العام لهذه الشبكة ما البصمة التي وضعتها وتركتها هذه الشخصية الحديدية في موقعها أولا أنا كنت مهتمة جدا بالمضمون وما زلت أبحث عن المضمون استماعا دلوقتي فأنا لا أجد مضمون إنما زمان كان فيه مضمون ومضامين لإني بقولك الظروف اتغيرت الحاجة التانية إنه أؤكد على مفهوم ومعنى اللي يشتغل أشيله على رأسي اللي مايشتغلش مالوش عندي حاجة ما يجيش يشتكي لي. طبعا في الأول يعني كان فيه زمزقة كده وإنه يعني جاية تعمل علينا مش عارف إيه وتعمل بس أثبتت وجودها في استوديو الهواء وبكلماتها وبستراماتها يعني هناك مقدمات ما أعتقدش أنه ممكن هذا يعني, يعني أنا بعتقد أنه بعد المكان في السكن هنا في المبنى ما بين المذيعين والبرامجيين المذيعين في الثالث والبرنامج العام جسم البرنامج العام في الرابع وله ملحق في الخامس ففي بعد مكاني فإحنا ما كناش مندمجين كموزعين مع البرامجين، فالبعد ده كان بيعمل أحيانًا كتير فرقه وكان الموزعين عندهم حتى اعتداد كده انا أنا موزعها يعني قدراتي تفوق قدرات تفوق قدرات مقدم البرامج وده بسبب المنتج على فكرة لأنه أنت عندك إمكانية المنتج وأنا ما عنديش إمكانية منتج يبقى أنا أكيد متفوقه عليك لأن أنا بزيع من غير خطا فدي كانت عاملة مشكلة كده طبعا بترسخ المشكلة دي مع أنه يبقى فيه رؤساء يدعموها. يدعموها ويحطوا تحتها خطوط فطبعا يوغل الصدور أنا ما كنتش بحاول أن أنا أعمل لأن أنا فهمة السيكولوجيه دي من وانا طفلة فأنا عارفة فكاد المسألة أنه أنا في البداية خالص قلت في اجتماع عام أنه أنا مش هنجح إلا بيكم وانتو أصلا ناس نكحين ودي الحقيقة أنا دخل عليكم جديد أنا حفظة الجزء بتاع الهواء. أنتوا عارفين الجزء بتاع البرامج طيب الاتنين بيشتغلوا مع بعض البرنامج العام لا ينجح بموزيع قارئ نشرة فقط فلابد أن إحنا نتضافر فأنا قلت الكلام دا. من خلال العملية التدريبية التي كنت أحد رموزها ومازلتي ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر في من يرغب أن يعمل مذيعا حاجتين أساسيتين أن تكوني موزيعة جيدة أنا ما بقولش ممتازة أنا بقول جيدة تاني حاجة إنك تبقي بتحبي إنك تدرسي يعني كان في زملاء كبار جدا من أسات يقول هو أنا في اللسكولة هروح لسكولة وكان يعني إيه ينزعج لما يقولوله إيه طب ما تدرب الموزعين طب مش عارف أعمل إيه وأنا, وأنا فتح سكولة يعني كان يبخل بما لا هو محتج على أنه هو مش فاتح كتاب هو مش فاتح مدرسة ومعتبر أنه ده أقل من المزيع ما أنه بالعكس أنا عشان أبقى مزيع أنا عايزة مدرب أحسن مني يعلمني كيف أكون ويقيمني بشكل دائم ومستمر أعمل فيها طبعًا, طبعا ولازم يكون هو عنده قدرات عالية جدا علشان يقدر يدرب مش بس في الفن الإزاعي لا لان انتي بتدربي لغه بتدربي القاء واداء بتدربي نفس طالع ونفس بتتحكمي في نفسك ازاي بتدربي المعرفة بتدربي في مفردات وتقنيات الاستوديو بتدربي في ان طبعا يمين احنا كان الشرايط فلازم تعرفي الشريط ده معمول من ايه ومقاساته ايه واطواله ايه وبيخزن ازاي وتنزلي المكتبة تشوفي التخزين شكله إيه وكيف يؤرشف في الدفاتر وكيف تبحثي عن شريط مم. إلى آخره إلى آخره وكيف تطلبي شريط علشان تسجلي وكيف يرجع الشريط إلى المكتبة؟, المكتبة أنت لازم تبقي عرفها وحفظها أوي أمي هتضحك عليك فكل حاجة انت بت... بتخوضيها لازم تبقي عرفها النشرة بتتعمل إزاي الخبر بتتعمل إزاي بيترجم ازاي بيعاد تحريره او بيحرر ازاي عشان كده احنا كنا موزيع مترجم محرر ان ما كانش الموزيع صاحي وهو بيقرأ مش مجرد ان هو بغبغان بيقرأ السطور اللي قدامه بلا وعي وبلا ادراك وبلا فهم هيوقع في الخطأ كل ده احنا كنا بنتدرب عليه لابد ان احنا نتدرب عليه لا يجب أن أغفل وأنا أمام هذه الإذاعية القذيرة والتي طالما تحدثت طوال الصهرة يعني أكثر ما تحدثت عن استوديو الهواء انتمائها الأول ولكن هي أيضا قدمت الوجه الآخر والجزء الآخر من الشكل الإذاعي ألا وهي أنوايا البرامجية قدمت أكثر من برنامج نعم. على موجات البرنامج العام ربما نذكر منهم برنامج إقرأ أرض المحروسة وأيضا ألحان زمان هذا البرنامج الحقيقة والذي زال يقدم وهو علامة من علامات البرنامج العام حتى هذا اليوم بيقدم لنا كمستمعين باقة من أجمل ألحان زمن الفن الجميل والحقيقة دعيني أصدفه بأنه بيعمل عملية تنقية سماعية لما نمر به الآن هي فكرة الأستاذ محمود كامل وده أنا أيلاء على اللحن المميز بتاع السهرة حتى الآن اعترافا لهذا الرجل اللي أفنى حياته في التاريخ الموسيقي وفي جهده ودقبه في إنه يطلع هذه الكنوز ويقدمها للمستمع وأنا كنت صوته فقط لكن أنا تعلمت منه يعني هو مهمة قوي ان أي حد بيقدم مادة إزعية انه يفهم هو بيقدم إيه؟, ايه ده قطعا لانه هو مش فهم مش بالزبط كده المستمع مش هيفهم فهي ببساطة انه انا كنت بسأله هو ما كانش بيبخل علي ولا يضن بالاجابه والمعلومة والاستزادة ولما كان ساعات يعني في احوال نادرة جدا يقول معلومة ويتبين له بعد ما نخلص التسجيل ونروح انه لا دي مش معلومة صح ده الصح كذا يكلمني بالليل ما ينامش يقول لي احنا في غلطة لازم ده واحنا بنسجل الحد مساء والحلقة بتزاع تاني يوم يوم الاثنين في المساء برضه فبقول له طب ما تقلقش يعني هنصلحها يقول لي مفيش حاجز استوديو مفيش مش قلت له ما تق... بقول له ما تقلق لا أشياء أستاذ محمود حنضبر كل الأشياء ونيجي مخصوص حتى لو أنا ما عنديش ناوبة عامة اليومها نروح مخصوص ونصلح هذا الخطأ طبعا هو دقته دي والتزامه ده قابل التزامي وانضباطي فما كانش عندي مشكلة ما كانش في حاجة صعبة وما كنتش بحس إنه في حاجة أنا بعملها وأنا متضررة يعني لا وبعدين أنا كنت بحب الغنى القديم أصلاً بس مش القديم المتواضع الأوي اللي إحنا كنا بنزيعه يعني مكلسوم القديم عبد الوهاب القديم أسمهان ليلى مراد في أوائلها كل دي أشياء قديمة فاا فأنا تعلمت منه هو علمني فلما توفى رحمه الله كان سهل علي أن أنا أقدر أن أنا أستكمل المسيرة وأعتمد بشكل كبير جدا على إعداده هو للبرنامج مع تطوير اللغة بقى وتقديم النماذج والأشياء دي لأنه زي ما بقولك الظروف اتغيرت العصر بقى مختلف فيبقى لازم نقدم بشكل مختلف الجمل تبقى بشكل مختلف الألحان ممكن تبقى أكثر حداثة عن اللي احنا كنا بنقدمه إلى آخره لولا الأستاذ محمود كامل أنا ما كنتش أقدر ان أنا أكمل البرنامج كان لازم يبقى فيه معد آخر ومالطاهرة. الحان زمان الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل اعداد وتقديم هالة الحديدي أعضاء المجتمع. أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهره الحان زمان التي نقضيها مع نخبة من الفنانين الذين أسعدون بفنهم الأصيل منذ نحو 75 عاما من خلال ميكروفون الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية مشاركة من البرنامج في الاحتفال بالعيد الماسي للإذاعة. كان الموسيقار محمد الأصبقي في أول عهده بالإذاعة يقدم فواصل من العزف على العود كما كانت كوكب الشرق أم كلثوم تستهل وصلاتها الغنائية التي تقدمها للمستمعين من استوديو الإذاعة بمؤلفاته الموسيقية ومن هذه المؤلفات نستمع إلى ذكريات مقام نهواند يؤديها خماس الإذاعة وذلك من احدى الحفلات التي اقيمت بالاستوديو واحد بشارة علوي ويقدمها الاذاع الراحل حسني الحديدي هنا القاهرة سيداتي وسادتي مساء الخير هذه هي الحفلة الثالثة التي تقيمها الاذاع المصرية بمناسبة شهر رمضان المعظم في استوديو رقم واحد وتدعو اليها بعض الجمهور وبرنامج النهاردة في الحقيقة حافل بالمواد المتنوعة امام المايكروفون الان خماس الاذاعة خماس الاذاعة يعني فرقة مقوناة من خمس اشخاص يرقصهم الاستاذ علي فراج استاذ محمد عبد الصالح أنون استاذ احمد الحفناوي كمان استاذ جورج ميشيل عود استاذ محمود رامزي شيلو استاذ ابراهيم عفيفي اقاع الاستاذ محمد عبد الصالح قدام المايكروفون دلوقتي نقدر نسأله شوات اسئلة استاذ محمد انت تعلمت القانون امتة؟ من 30 سنة تقريبا من اللي علمهلك؟ نحن شايفين القانون فيه أوثار كتيرة جداً نقدر نعرف عدد الأوثار بتاعة الأنون 78 وعمر القانون بتاعة كم سنة بوقتي حوالي 25 سنة طيب نقدر نعرف أنت هتعزف لنا إيه سولو تأثيم قانون. يعني من أي مقام مقام نوان طيب سيد مشكرين جداً وعايزين نسمع حدوقتي العيال القديره والكبيره للاستاذ هال الحديدي ملامح هذه العلاقه العلاقه التي نشات وامتدت على مدار عمر طويل مع ايذائي كبير وشاعر قدير وقيمه وقامه الا وهو الرحل الكبير للاستاذ فاروق شوشه احنا كان يعني اساس العلاقه ان مشاكل العمل تنتهي عند سلم مبنى مسبير ولا هو يكلم عن الاذاعه في البيت ولا أنا بتكلم عن الاذاعه في البيت خالص ملناش دعوه ببعض وداخل المبنى هو في ناحيه وانا في ناحيه نظرا لطبيعه العمل المختلفه هو يعتبر رئيسي طبعا رئيس رئيس رئيسي يعني ف كانش في مجال ان احنا نبقى مع بعض وكنا منفصلين تماما في العمل يعني انا س وهو ص ملناش علاقه ببعض في العمل رغم أنه كان رئيسا للبرنامج العام وحضرتك أيضا كنت مذيعة في البرنامج العام خالص ولا له دعوة بيا حتى كان في مرة حصل مشكلة في القسم الموزعين فأنا طلعت له لأن كنت مدير إدارة موزعين وحصل مشكلة فهو كان, كان رئيس الشبكة هو كان رئيس الشبكة وكان في رئيس إزاء طبعا فطلعت له قلت له في المشكلة الفلانية وأنا حط خطك لرئيس لع لرئيس الإزاء قال لي طبعا هو فهم بالعشرة إنه عشان ما يقولوش مرات رئيس الشبكة لأن أنا كنت على حق طلعت الرئيس إذاعة وقلت له موقف كذا كذا كذا كذا قال لي مش عندك رئيس شبكة ما تروحي له جاي ليه قلت له لا هو ملوش علاقة قال لي إزاي ده رئيسك قلت له لا معلش ما أنا روحت له وقلت له حتخطط فضحك قال لي طب بس انزلي له فأشر تأشيرة عامة يعني كل ما يحدث هذا الموقف يحل بالشكل الفلاني تأشرته كده مش إن فلان وهالة وصارت قاعدة فمحدش قال أصلها امراضه فهي المسألة إنه الشغل شغل والبيت بيت خاصة من نموذج ناجح رأينا في الإذاعة شخصية حاسمة وناجحة وعلى المستوى الشخصي الإذاع الكبير والقدير وشاعر راقي ورائع وأي شخصية تتمنى أن تتعامل مش معه مش بس شاعر هو إنسان راقي جدا أوه. إلى أبعد الحلوات. يعني هي هي دي الفيصل إنسان راقي جدا ساعد على نجاح حضرتك في هذه المواقة ولعلك عزيزا المستمع قد توصلت بنفسك إلى استمات الإعلامية المميزة لنجمة اليوم وكأني أسمعك الآن تردد ما اتفق الإعلاميون تجاه هذه الشخصية من حزم جدية، قوة شخصية، صناعة قرار، ثقة في النفس قد تترجم إلى غرور ولكن من يتعامل معها يتأكد بأنها ثقة بالنفس إتقان للعمل والحرص على الأداء على أكمل وجه وإن لم يتحقق فالوصول للحد الأدنى من هذا الكمال في العمل الإذاعي والإعلامي إنها القديرة الإذاعية الكبيرة هلا الحديدي كل الشكر والتحية والتقدير وحقيقة شرفت بوجودي مع هذه القيمة والقامة في هذا اللقاء الإذاعي وكل عيد إذاعة وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال شكرا يا عزة والشرف كان لي أني أكون ضيفة لإذاعية لها مستقبل أرجو أن يكون برق وأرجو أنها يعني إي هذا الكلام على إنه دفع للأمام وليس توقف عند هذا الحد أنا بتمنى لك حياة دعية جميلة وواسعة تلط ال ويديني العمر اللي أشوفك فيه في مكانة عالية جدا يا ص ن بشكرك شرف واستاذ اعتدي به ما حييت من هذه القيمة والقامة الدعية الكبيرة والقديراء الأستاذة هلا الحديدي أنا بشكرك الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل